ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بل أتيناهم بذكرهم فهم